Altyazı <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> لا اله الا ربك عبدتك طاعتا وتقوى وإيمانا بأنك وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعمك التي لا تحدد إلهي يا رب أن عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا دابد ومما ما عدت عينا توسلا وشكرا لنا التي لا تحدد وجودي وما فلا نلنا صخرٌ وأقصى بَفَدَفَدُوا واطلقتنا شكلان وعزمان ومنطقا واطلقتنا شكلان وعزمان على خير ما نَوَّ ونَرْضُ <مشدو> إلهي يا رب عبدتك طاعة وتقوا وإيمانا بأنك تعبد وما لمعت عيناي إلا توسلا شكرا لنعمك التي لا تحدد إلهي بعد الذنب جيتك راجيا حلالك استعانوا وتقصادوا وأسألك الغفران رفقا بأضععين من الخوف نار الذعور فيها توقدوا دعوتك يا ربي دعوتك يا يا ربي لتوفر زلاتي وما أكثر الزلات حين تعدو فما أنا معصوم ولا أنا قصيد تحديك يا من طوعه الأمس فأدمعي على توبتي عنها تنم وتشهد إلهي يا رب أن عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عينا